Mm-hmm. خلاص بجد خلاص حياتي تحولت لعذاب نرئيدا حوينت كتير ما هلاك من الواضح ما فيش بينا بجدي خلاص حياتي تحولت لعذاب نر It's too